إن الذين آمنوا والذين هادوا والنّجار والصادقين من آمن بالله واليوم الآخر من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجور عند ربهم فلهم أجور عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 سَلَامٌ لَّهُم مِّنْ عِندِ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ هُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي السَّبْتِ فقلنا, فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاطِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ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 قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك عوان بين ذلك فافعلوا ما تأمرون قال دع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء يَعْلُو لَوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِ